ايز جنرال فيتشرز بتاعت الالكس يعني فرق الضم ده ايه بقى؟ هو الضابط الواحد ابن الفرش لازم يكون جراند نيدل بس اف الكاي كي اتش دي ادي واحد اتنين يكون روبت ثلاثه يكون استينس او اس هو قادر على منفرمنت اه بعد الشوجر ايثريشن مش ثابت فيهم كلهم ده بنستخدمه في الاليفيكيشن او سستيش دي نص البوته في مينبرز اللي هي العينه ان السياده الجينوريه هو ني سياده مينش دي السياده الجينوريه بتعمل شكل الترسيد للاسم البروتين ان السياده مينش دي سيستم ال ميتاكايز او الريجوسين صح طيب احنا بنتناول ان السياده الجينوريه بالتفصيل مرش قلنا طيب قرشه التنوع يعني ايه التنوع يعني عايزه شكل التنوع <تصفيق> او كوليفاير ماركتينج ميديم عايز ابي سي كاربون دكسان 5 ل 10% درجه 37 عايز ادول يومت تطلع برهيت شويه ما بين يوم لثلاث ايام يعني مش لازم تطلع ثاني يوم في الكورس ده هي ملامح الداله الوقت حتى تدور عليها ايه ها هايلي فيسيلز اكتر واحده في س مش تقدرش تروح على درجه يعني لو خليته الميديا رغم ان هي ميديا انرش تكنيكال التينوري بس مش هتدور عليها هي درجه <تصفيق> احنا بنرجع بس بسرعه عشان البعض ما كانش حضره طيب طيب نيجي للجركشن الاستاذ بص للصفه دي العينه والفيرمنت كورتس والبردارش الاول ادي النقطه صح طيب ايه الفيرنس فاكتورز الو ايوه مين معايا اه تقول له يا دكتور محمود إذا وصلت في البيت ليه ما جاشه إليه أوه في حاجة ما عارش عالي إيه إيه؟ أنا تشوه أسنى طب خد البيت خد البيت بس هو المفروض النسوح يوريز هلو؟ طب استنى أوه في حاجة مش هاسبه ليه؟ هو الوديز يبقى هتجمع مفروض المرضى طب أنا هتكلم البيت ولو كانت البيت هتكلم خليت دسري بعنوب صوي حاضر لن تأشيل العشق الستر ايوه ده محمد الشيطي الرئيسي اتاكد ان هو سائل موجود هنايق بردك دلوقتي يعني الاخو ده الصح صح هو كل اللي خديه معرفه على اي في حصل ايه على كل سنه شديده تقوم معقوله خلاص كده اشان وصلنا للبيرل اس فاكتور البيرل اس فاكتور بتاع النسيج الالومنيوم النصي البورد فاكتور اللي تبع معايا مش بعد كده تمام النصي البورد فاكتور هو ال ال ودي يعني بيديك الاكاشن توثولوجي النص اسال واحد ليها الافضل من دي ادي الاكاشن مور دا يعني ليش بقى يعني ثم العوضه ديبر البولين اللي حتى لو الدكتور اشبلع اثناء النجه قلنا على الثيوجليكاسوم واللاشوز فهاساعدوا الريفع لانه ما حصلوش انت في الكلب ثم الاي جي اي 1 بروتيز ديزاين اللي هيكسر السكريت الاي دي واخيرًا بلاي وانسكرايت اي هيجريها ان توكسيك مادس طيب هي بقى ديزيز كوز تو رايز نيسيا دول ايه واحدة الجنورية والجنورية تحصل على ميل او مكتنين من كيسة ميل جنورية تبدأ كيون تبدأ بيعنجيلي رفتوريترا تدي دي بيرلان ديشارش تدي بيرنيند سنسيشن بيرنيند ويكيوريشن ديسيوريا يعني لو خفت حصل ميل خلاص ما خفتش بتعمل سفينشن باكورد وتروح تروح للبلوغر تروح للبروستن تروح الوديد بزن وتهيب مالفايوروسيس والبوزن انفينيلز انفينيلز في مشكلة نصف الفينيل يقوم اسمتوماتي طبعا الجنورية في الفينيل بتبدأ كثيرا يفي السر، يفي البالبا، يفي الوريترا، يفي الريترا لكن مش في البجائل عشان البجائل هذي لكن فيه عند 50% من الحالات يقوم اسمتوماتي والتي تفسر ايه؟ لمثال ان الجنورية موجودة بنا يعني consistent وبيحصلينها اسمتوماتي كان مفروض بيكون زماننا او غير عياتنا السؤال ده لفكرة قتيل او معرفش يجاوه غيره ليه بقول ليه ما زالت الناس في اله جدوريه يجب انزلتها السؤال في لقره اللي بيجيه الكراسات الصحاحة ناس بيجيه عشان بيطلع عشيه بروتيز وعشان يعني هاسبكه هو الحكم بس ان 50 في المئة بيع سمتوماتي الفكرة اللي من بيجيه من هي دي جابه اصلا كانوا ستات كلهم سمتوماتي كانوا كله تعالج فيوقت واحد كنوا عضينا عدو جاسي لكن كوني من خمسين في المائس انك ما تتخليهم مش بتعالق بهم هم دول سورس موجود لنا لا مش كادر مين بيشت بعدها الشارج هي مش حاسة بيه لاني في مين بيعتدلوا ان احيانا ان الشارج داش ينسيروش بقشي عاد لان هناك كيس مش بنسميه كرامة طيب يبدالي جاي من السؤال نظرنا السفك بس لانا وضعها بسرعة الشارج هنا تكبصوا جنيسي يعني لو قلت جريز مصر يمكنك هيكمل بها بصف حياته جزائي لمن الواحد هيأتاجش من الممبرين لبدا تقول يا بأجرس أو أتاج مدى أول جرس هيحس إن أتاج مدى مهاش طائب هيستبد أن أودر ممبرين بوطين نعم داد أودر ممبرين بوطين فقط هم نتكلم هيستبد أن أودر ممبرين بوطين لمن خايف أتاج مدى ممبر ايثار اشي في جين الاي جي اي هنروح نطلع الاي جي اي انفليز يبريك داون الاي جي اي عشان يخلي الهاتش مستمر والكولونايزيشن تكمل <تكريس> هيخش هو الاي بي تيجر سيل هيكسرها ويكرر هنا على الصبي البوزا وصل صبي البوزا جازا جوسيت سيف لا الاوتر ممبرن البروتين هيلعب الدور الثاني ده ان شاء الله هينتج النيجاتيف بوزا طيب لو انه ابتلع الأوتر نيبرين بورين يمنع الفيوشن بين الفيديسون و الفيديسون ويخليه سيرفايد انترسيك طب ولو كمل بقى هو انتشار يحتمل بانتشاره وزي ما اتبعنا اللي بيحتمل بانتشاره بيطلع التوكسن بتاعته فهيطلع الاندو توكسن اللي والله يبقوا ليه بساكترايت اللي هي حيبيه الاندو توكسن كمان تستيشن وبقى دي الباصل جنيس بتاع الجنرية اللي كده لميلي قصة البرنس خطس مرة وفرعة صح؟ صح؟ الموضف تراثميشن بتبع جنورية تبقى نانو سيكشولي صح؟ قبل 12 سنة بطريق اخر مش تيكشولي صعب ليه؟, ليه؟ لازم انتنبت كونتكت ليه؟ لانتورجنز فراشاير وكالنود سيرفايد درايدس حيب ايه تاني جنورية امراضي؟ الثلث اللي معادي اللي نقوم عندها جنورية يأخذ الجنورية مع عينه تجيله افتالي ميليتورم او ما يعرف بيه انه ويكا تكون جانتباكس طيب الذنب الصغيرة اللي جه لها لوكريس يعمل لها باربو بجينس طب مش معنى عملنا لها باربو بجينس عشان تبقى صغيره مش هتسال بجينس مش هتحسلك زي النظر طب ولو تبقى صغيره جه لها سيكشوال ازاي اه لا السيكشوال فيس فدي حاجه ريتورد يعني طب لو جرثوم المفروض انه طول عمرنا كنا فاكرين ان اللوكايس لا يسي لا ممكن ينتشر ينتشر ازاي يعمل بيلفيك انفلماتور ديزيز يعمل اسيندنج انفيكشن وهو طالع كده بياخد اليودس اندوميدرايس يخش على بيوجيا تي او سدنج جودس وهنا حصل ايه البايب مايكروس بيعمل استريج او اكسبكت للمص طيب وايه كان اكثر اصلا الحاجه في بيوجيا تي او بيعمل تيوبو اوفيارن اف لو خرج من البيوجيا نشوف على الادينام يعني بيعمل ماتش طب ولو انتشر الدم ده يعمل مينجوهوكسي إيه لا مينجوهوكسي متين لأنه يستميليت دونه فكالنفشل يحصل أكثر انكليمت وسبشيك دونه بريمنسي لأنه جريس مساعدة للنباصل البليوترس كيلة لبولات السليم عشان يبولتها سيبقى غير الباصلر ولو جريس هو هو في نتاشة كده وبيلنفت في بولات السليم يعمل مشاكل كده من أشهر على انتوكسي المينفستيشلس بتاعته اللي قد فقادي إلى D or C في السميليت انت الباص ناشى ماذا؟ مش عشان مش بترعه عالية وعشان باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي ها هالي اسبيرس نبصر عايزة النصر ايش بو اتنين باقي باقي يوريتل الشارج لا اقول لك مين الخلاص يوريتل الشارج الميت اعاد خلاص Direct action أفرد سميل واسبو بالجرام ممكن نعمل شكلنا في الباور بوينت او نعمل شكلنا عادي اللي هو ايه الجرافيك وتدين النقاط 2D 3D الموجودين اكسترا واكسترا سر اللي جوه وبره الباسكت لو عندي 26 مين ليه ما فيش لو اكيد مجهوديا اتجي بالاسف الامتحان ما كملش يبقى كده اخد درجاتي كامله وده سوفتيش فور ديجنوستس وبعضكم بقى نظريه التخوين يقولك لا ما كملت اخسر نقصت انت لو كملت هتاخد كده ممكن بس بقى لو كانت 3/2 البونيريه يا اما 300 يا اما في حاجه ثانيه غير الاجود دي اعمل ايه كميل. اكمل لو اقي كملي بقى من على ايدي ممكن في اقدر ديسورب ده اكتش يعني ايه يعني ممكن ادور في دي ان ايه بروبس ممكن ادور على سبيسيفيك كونجوجكل اجس يعني مش هتقولي لاكس الريزرز اللايزر كويس اعمل ايه تاني بعد كده كليفيشنز بقدر خدناها عدل الوقت على الشوكلت على فريفاير ذا ماركت كاربون دايوكسيد قيمه الضغط 37 اللوجاريتم اللي بيغرو بعد يوميا ثالث يا عامل في ايه قايل انت فكرنا ان عايز نعمل واحد اعاده مناعيه قدر اثنين ار في النموذج الايه النموذج دي عباره عن 6 انو جراند نيجر دي كوفايتيتيشين وبنستس كويس بيقوله هو هو بقى البريمت بروجس قول لي والكوندكشن اس او يعني واحد سبيسيفيك انتي بودي بندور على الكلانجل بني يوبليك عشان جوب بدور على السسبسيف جي ان بتاعه هل يكفي السيرولوجي هنا قال لو دور على انتي بودي انفشن سيروم هلاقي بوزيتيف التوقيت ده ملاقوش بوزيتيف لان الانفشن بيحصل سريع لان لسه الانتي بودي ما اتكونش زي السيرولوجي في هذه الحاله هي يوز تصرف ازاي يا علي مونريه يا احمد هات لو جسد الجسد اللي بيرز ده والريزست ده كده صح طيب حدي حدي سيرش جينيشن سبيرس فورس حدي كينوروز جميل بس بالنسبه انت بتديهم ادي جنبهم بيتخسر الله مش لسه بتقول لي ريزيستنس ازاي ادي بيتخسر وانت بتقول لي ريزيست قول يا جماعه عشان بيبقى معاك لبيد مجرد سؤال ايه ليه بادي بيترسايكل مع علاج الجون على الرغم من ان ريزيستنس بتبقى زي كده عشان دايما بيبقى اصلا شدد معاها كونكوميتان او كونكرنت لمين دي اسس الجنيه وماي ديفينشن مفيش بس طب والاطفال اللي بتودهم عندها يقولوا <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <إن> لي <بيسيت> بحط لهم ابره في عينهم قالت له كويس بتبقى ساهل طيب اا واحد بيقول لي انت سايد تحط ابره ولا مره في كده ساهل وادوا لي انرجستمال فاضل 40 في الشهر من فرق خالد اكسشن 40 يقول لي هو اسمه شنو الفرق بين مره الشباب دي كده يعني لازم صعب يعني تبقي نفسه ممكن تبقيه اعطارات او مراهب فيها للتساكل اه عشان لو مكنتش جونو كانت حاجة تانية لان الفلاميديا بقدر بتعمل اي انفكشن تطفل المهم اكذا دي سؤال صعب شوية يقولك ليه انفكشن الواحد بالجونو ايه لا يمنع الـ current infections لا انفكشن عشان بيها الجينة بريشن الواحد عشان دي اصبح الروفيشن الواجنس فبيت بي ايه؟ ميموري تو ايقاف 2 عشان حتى لو طلعتوا من اتجاه الكسرها لان عنده سكريتري ار جي اي بروتييز اي 3 فاهم؟ ها نسيله جديد بدأنا كنا بدأناها المره اللي فاتت بس قلنا نعملها بسرعه ها نشرح بقى على بالنا بقى يلا نسيله جديد اسمه بودش ده شيء زي النسيله دول كده ده زيين بس هو له ها ليس تستيكس انتا بقولوك يعني مدلعها اقال شوية من اختهر عايز اشغلطة عايز اموديفايت للمطل عايز اتربو اكسايد عايز اموديت عايز سبعة ثلاثين درجة عايز ايوم لدلاتك بس ممكن تدروها على افضلها درجة درجة الوحيد بينها وبين اختها الكبرى طيب تيمي التالي الفرمنت الجنوبوس هي اختها بس بالاضافة في الفرمنت المال توز تمام؟ حسنا فاوز عموديت سموستشين اكسايا مشتر واروح للدراسه عندنا نفس الدرس ده بس تعثتها كلهم ولاضاف يوم كرش يبقى انا اتوقع يوم مع ايه مع سته كفت الخمسه دول وكبسوله كمان صح حلو ومنوطين بقى الست حاجات دول دي فلما الكرشوف نضغط على اثنين منهم يبقى في اثنين مش هيشتغلوا فكرر الضغط على الاوضه النبري وهضغط على الاوضه النبري الفورتين بروتين اوتير ميمبرين بروتين والاوتير ميمبرين بروتين يبقى اذا الثابت 5 وتحفظهم اهم الجلاي والاي جي بروتييز الاوتير ميمبرين بروتين اوتير ميمبرين بروتين واللاي بروتين واللاي بروتين مش فرق لاين واحد اللي هو كسو ناقص 2 يتبقى 4 منهم وكذا بويسكرايت اي واحد والجلاي برده 2 والاي جي بروتييز 3 قول لها بقول ساكرايد ارباح واحد يقول لي طب ارباح انا كتاب مادروش انهم مش عند ده جاسم لا ارهم الانجيني سترافشا هيرجع بقى كده بعد التصاول ايه انت شفت ده ايه الانجيني سترافشا في الروب عزم عنده بولي ساكرايد كابسوب بتقسمه لجابروبس يوجد 13 جروب هدي واحد يبقى عنده بولي ساكرايد كابسوب بتقسم المينش فوكاي الى 13 جروب كل جروب بالتأسف الاخضاريس أكوردين للحاكين الأوضر من أوتر من البروتين أو تبقى عمز أوضر من من البروتين بس أنا بستخدمه كـ كل جروب بالتأسف الاساس سيرو طايفس أو سبطايفس من هذا البروتين لكنه ما مشتقلش كالفرنس جوه الهوزن والله بقولي ذكرينو أيضا بستخدمه في تأسف الى سبطايفس أو سيرو يبقى غيرنا السكه الصحيه مين بدلنا لو بدلنا القصه برده لو الخط ده بدل ما كان ماشي الليتر بيمثل الTRO أو النيزو فاير يبقى لو جه هيعمل ديفاين للسند ريكت كويس حلو هيقول لي جوه السيلز هو هي ايه هو صاحب هيفرز سيكريتوري جي واللوجزم هيطلع اي جي البروتين يبقى ال2 باثوس اشتغلوا صح طيب دخل جوه الخلايا قاعد الB cell خلايا النيزو فاير كده هنخرج على الصدمه الكوسه ها جاي بالمسيد السكس ده وهرب منها لان عنده كابسول الكابسول ده مصر البورت فيرنس اكشن هنا يعني انت كساه وهتحل له العقد ان هو انفيل هيقدره ويخش البورت 3 ويصل يا اما يعمل ديسيس في البورت 3 بسناه من الهوكسي طب وهو عامل الهوكسي العيان بيسهل اه ممكن يجيله مشاكل الهيستار انجريز ار لأن الريس ما عنده أندو توكسين لبيرنس فكتور الرابع اللي هو اللي هو فولي سكران في الآية الأربعة بيرنس فكتور يقولونها في القصة يعتادش بالبيرال يقصر بيدي رائشي ليه ينقاش ييده بيز ومع أنت اللي هو السلسل يخش على الصب من القصر ويبدأ يدد يقاوم التابوسيتوس بالكاسوري بتاعت الأندي كبوسيتك ووقف الدم يعمل أعراض لأنه عنده اللي هو فولي سكران اللي هو الاندو توكسين بتاعه لذلك كانت هذه وعدد الجروبز دي ال ال 13 جروب في منهم 5 جروبز غايه الاهميه اسمهم جروب سي اي في سي وواي و دبليو 135 في مصر هنا والافريقيا بشكل عام جروب ايه هي الاشهر بيها جروب سي يبقى دول لهونه جدا في مصر والافريقيا ايه وسي ويهم بي وواي ودبليو 135 كويس ف... الاورجانيزم اللي بيعمل ميثوكسينيا اللي بيعمل مينجايتس المينجايتس تعتبر تميل انها تبدا ايبيديميك المينجايتس بتاميل انها تبدا تحصل بشكل ايبيديميك عشان كده هنسميها ايبيديميك سيربرو اسباينال مينجايتس بيحصل ده لان خمسه الى 30% من النورمال بوبليشن بيكهيرز بيقدر بيحل الجينيتيك ديشاتس بيخرجوا في دروب اكسبريشن بتاعه فشخص الاماني بياخد ال 4 باي اناليشن او سطر عشان انت كده شخص دخل في البروجرام لاول مره البروجرام هيعتمدش في نيزو بالاسمه هيمط دلاي عشان خاطر زي ما انت شايف هيمط دلاي لوكل هيخش جوه السيرف ويبدا يعمل لها دبل مش صح يبقى الاعراض تبدا لوكه في نيزو فريجمنشن كونجيشن حاجة كده تشرب البده او فلو فلو رايد احتبان في الزور بس مش احصي طبعا هتحاول نحارب بس كتير الاشهير و اتفاهم هتحرر الاشهير بلوكيس انسان لما انه جاس ايه ده انفيل هيسارب على انفيلة من الترسول لانها هتقنين انفيلو سيتوس هيصل بس كتير هيعمل اجمالينش كوكسين يتباعه صحي طب ما من هناك ممكن انستل في اي حده زي ما قني زي ما تكونوا بتسمي ممكن يروح شويه في الارض وحالات مختلفه طب ما هو برده ممكن يعمل النعم ممكن الاقي انيش بكتائر وصل بشويس تي اس ممكن اي وصله ارض وعمل انه مرضايس نعم لكنه بيحب مين بيحب البنجيز فعندنا اتوجه للبنجيز ويعمل بينجايتس العيان هنجيروا ما انجكشن هنجيروا سيريبرال تي دي والاعراض بدل ما كانت مجرد احتقان في الصدر ثم تيبا اصبحت الاعراض ده شغل الفيبر و السامنة سكين ريش بروحة تايل بوميت مع سيبير هي كليينج اوبيشن ستيفنس فعالراض ستيفنس فعالراض ده. ده ده الاعراض الجاملة للنجز. العيال احيانا حتى الاختب يحصلوا باية من الناتدامج بشكل ايما بحاليسيس ايما يكون عنده سنتر يحصل ديفيكا في سكينش او سيكا الناس الأكتر عرضة لإنفكشل دوت هما الجلد الأطفال لها مثل 20 سنين عادل إن الأطفال الصغير ما يتعرفوش عن بولي سكراي في اعتبار دايمس إن بينا بتاعشفت الأطفال فالأطفال الأطفال يجد فرسيته في الوصول التردس اللي هو عايزه وأيضا الناس اللي عندهم يتفكت في الكرمينات هم اللي متكون بونات اللي هما الماك ليه؟ بصوا كده أورجانزم بأقاوم الباب أنا كان عندي لما أورجانزم يقومش الجسم تعتمد عليهم لما هو واحد يكامه سيدة إذن حينما كان شيء يبقى تبصر مرسش وقوة السيدس إن شاء الله حنيدر عنه ونقول ما هو إذن طيب لو ما كان شيء يبقى الكمل من تلو اكتمد هيفرق عن أورجانزم سبعا لما تيدي تشوف واحد الكمل من تلو اكتمد شيء يبقى الورجانزم ملعاش حد يوقف عندي حد ليه؟ أتبو سيد انتسر كلمج و بيقامل انتسر اعتبقت على الكمبيت فالكمبي من ديفيكتر والشخص دو اللي عنه ديفيكتر في الكمبيت اللي هو كان املي الاخير في ان انا قاضي على الوكريس مفيش بقى نصيب نكدي على الوكريس و الوكريس يجيب فرصتهم يعمل خبيرين مين شخص من شخص حالة ديميني ميكس كريبوس فاني الميكس ايه يا فانس فعليه بسي ابو سيس كريبا احضرات انت اما اترك الناس انهم راح رحلتهم بننزل فاني سيد للسين السي... ناسا احضر من الجيز عن طريق راتفان فعلكم سيد سيد وينفع احضر بلاسا يعني السابق بس انت فكرني انو طراما فراسة في الشوينس احضر سيوم باكتلو طراما عمل بديش كنس كن راشي احضر من اكتلو دي هو الراشي تقولي بسعة تماما لانا اشتاكت بس بس يعني تقولي انو ديه فاسة قويس يعني فعالة تعمل داري بتكشف في جرام 60 وهيبان الفيلم اللي في النت العالمي معاك كمان نيجي في الوقايه ريسك فيز انتو اكسس جوه الاصس وبره الفصل جميل انا مكمل اسئله شويه ما فيش مواضيع جميله زي كل مره الديسكفري والديجنوستس تمام تمام بس هي في برضه كي دي ما علق بينا كده علاج مرضى كمان صح مش كده هي جبنا كده من كذا بعد ما انا ريفكتد اوترايز في الدايريكت فيكشن ابدا استرت علاج مريضه لان الفيم ده كافي خلاص عرفت ان عنده مشكله منشئه ادي انتيبايوتكس وعنده محتاج نكمل الدايجنوز او له حاجه ثانيه ده وبالتالي ان انا اكون مريض ايوه يا دكتور مثلا عندما تبقى حتى لو مستيقى مهان حدى الجميلة بقصة من الجاكس بقصة سورسة انفكشن بصنا جوابا اي مرض يحصل مستمع بشكل ايجادمي بلازم اوصل لفدة مستمع صحيح عشان تأخذ اجراءات وقائية صحيحة يعني ايه يعني مثلا اقدر مرض يحصل سورادي يعني احدهم مثلا مثلا مثلا مصر هنا تايفون مريض سخي وانا بقى مش عارف ده تايفوض هو اللي مش تايفوض وعليبته على ان تايفوض متلع مش تايفوض او شخاصه تايفوض هو مش تايفوض دي عشي مش كبه دي علاقة فردية بينك وبين مريضك في النهاية اخطأت صلح نفسك مع مريض لكن لو اخطأت في تشخيص من انجايتس انا بروغتد في حق المجتمع ليه؟ لان الروس التستوجي بان انا ابلق فلو تفيت بالفيلم وقلت ليه من انجايتس ابلق وزاره الصحه هتاخد اجراءات وقائيه هتوفر فرشيد فلوس هتوفر ميزانيات هتوفر حملات هتوفر حملات عشان تطعم الناس ومواعين الناس ااا هينشر طبعا خلاص الخبر بقى سر لو خرج عن عن شخص مباشر ماشي يعمل لحد بس زمان لو خرج عن اثنين هو سر يخرج عن عن صحبه بسف ااا انتشر في الجرايد قال لك ايه حاجه في مصر هي من المشاكل دي محمد شوقيه في مصر السياحه ده اكثر من السنه دي مضروبه يبقى القصه دخلت في حساب في متاهات يبقى قبل ما بلغ لازم اكون متاكد طيب يبقى انا بص انا باقبل ان عند مرحله الشك ماشي عادي مريضه يعني انت لو شكيت ان هي مش عايزه ماشي يا ستي تعالوا مريضه جنب استنى ابدا يا ملك ده انا حتى بتاع تليفون مع بعض يعني لما بتصلي بعدي سي اس اس عشان تشوف دي مانيش مطابق لقى يبقى معاك فوق فاقول له انت عشر دقايق وهرد عليه اروح على بتاع الفيشر واحده دوتوزيت والفيرت فيلم وسبه ودي افحصه واول ما اكتشف ده ممكن تكون اللي جاي ترى يا الله قال لي من الجاكس بس عليك برضه واحد اكمل واقول لك انت القصه باليورجي يختلف في الراس تمام هنا عليك اني اكمل تمام هكمل لا ثانيه تكمل زي الاولى لا اكومبيتيشن <تصفيق> انا كنت قطعت حتى الدايريكشن بكمل الدايريكشن ها اه اه نكمل هو مش في مش في اكومبيتيشن برافو عليك على الله ولا عدنيش بكره الانجل الصليب والسي اس اف وايلكس او اليميون بريزنتد تمام بو اكومبيتيشن على ده بقى بص كل زي نيستيليا مضاف لياه بربع لي يعني برد أدرار ونشوف التهدار وميديفان تأيرا مارتن وقارب مدرقساين وشبع تلاتين ونوميريتي ويوم لدارتين قولي يا جاعة بربع لي اهي اذا كنا اخذنا سي اس سي اس سي صح اذا كانت السامبل سي اس سي قول ايه اذا اقول ايه اذا اضغر سامبل احنا فيده ماشيين صح اما اذا كانت السامبل قد أدرار تعمل برات فرش التهنيك موجودة مكتوبة كبيرة بيزا ودائما بصر حتى دائما لما تيجي سير برات فرش التهنيك وقولك بني فيه تلت عازك لما تيجي سير برات فرش التهنيك قوله قولي يا سيدي تكمل اسم ما ايش سامك ما سامك يا سيدي تسمعك هات قولي يا ايش سامك Why should I take a first card? Цей мос Bref? І телефон є 3 – не 10 – і що так як же це рінняв� під час��етри. Rock? F Census всь nhі playable, із мій joyrik pus Spark Frr? Цś свівuet ти півниць voor veldat 걸�pps kaik в ech livestream? K inter Omar كوكسليس يجب ضس ف丈 Kellam نجد دي فتاة كد نجف به التميح و هنا هاذا نقوم و هذا goal ماذا اكتقي مرفوز والولدورس مرفوز مرفوز مرفوز والراب. اسسديني. أدي واحد كان لاتي كرينا عalling recognize لا عادي اخران لاتعلم كافل عشان دول ادور على السبيسيفيك انجز بتاع السبيسيفيك انتي بودي او ليبرو انا مبنغلق كده ما بكونش عندي وسيله فيشان بلج اند استرولوجي او ليبروتيك اللي هو الجينات ها عايز تقول لي اهي ازاي نعالج كلام على كلام بقى ازاي نعالج ميجرز عاليه جينتيكس نحكي هيستوريكال كده تاريخيا بداوا زمان بالسالبرومايس في الاعتبار الاول دراجت سوش كان هايل وفعال دلوقتي اصبح فيه وعلى فكره مميزات السطوه اللي بيعدل كل فريم ده اصبح فيه مشاكل انه بدا يبقى فيه ايه ازستس تمام محمود اه بس انا ده ده نعمل دلوقتي المده على على تجربه بسيطه <تصفيق> اه بس لا لا يعني... بس انا عايز بسرعة بلها بيام شكرا بيام شكرا بص لك معكم انا اسألكوا بحق انا هسألكوا سؤال مصير جدا عشان اللي بلي لخور بين كلمة بلاد كارشة وبين كلمة كارشة وبلاد أدار وفق رشتك موال ثابت بين كلمة بلاد كارشة بتهنيه وبين كلمة كارشة بلاد أدار بلحكي نفذي قولناه كاش هو الضغط ادار معايا انا مضطر الضغط غالي انا عندي ضغط غالي صح هعمل عليك كاش يبقى فلتكن اي سبب بس سي سي امال عليك ضغط كاشر اتنين سلام احنا بالكامل يلا يعني الضغط يعني السمي اللي انا واخده من العيال ده يبقى دي مش بتشقى اما نعرف وصل الاول انا اتوكي بيت الروترزم عشان اقلت انتباوية ايه حاجة الانتباوية التجارية ونحن نضي قولنا اشتاق وانا اقلت اعمل ساقلت على اضلط اغار او اشتاق اقلت غير لو قير بلد اجار او شكل غير ممكن اعمل اعمل البلد ولا لا لا بس يعني مش عايب اعمل شكل مش بلد تامل يعني ايه اللي بنت تامل اذا اجار او الاجار او او شكل غير يعني لان من ازع على الاجار والله كان في برامج انا بقى كان هو السؤال ده انا مش لكن انت فاهم لكن بص لو انا واخد من عندها سي اس اس واخد من عندها بلاس سيمبل السي اس اس اه ده اسرع مباشره على البطاقات او شفت اه لكن اي عين البلاس بتاخدها من العيان في شلنجا ماقدرش ادلعها على صوره فيديو مباشره لازم امررها الاول على جرفه وبعدين ابقى اخد من الشوربه دي على السوليد دي عشان حطيتها الاول على كروس دي اسمها بلاد كلشر في لو سؤال لو اشار عادي لو سؤال السكلشر لازم تكون على الباداجا او الشوربه دجا الاجابه السطح نوع الميديا اللي هعمل عليها السكلشر يعدي على الاورجانيزم هو مين يعني هنا في حاله الناس فيها من يشتيز. هي بالضلوء على ان الهواء. على أبلاد أغاري ممكن اعمل سبتارشة على أبلاد أغاري. على الشوكي دي ممكن اعمل سبتارشة على شفكي. طب لما رحت انستارونيلا في شفكة العشب، هاك دهب من العيان حطيتها على تريول النيدر. و انا بعمل سبتارشة بتاع أجلوات أغاري تاع سبتارشة بتاع الصادونيلا. ها اعمل سبتارشة على ايه؟ علم كونت. بسيطارشة الميديا بتعتمد على مين هو الزيب وانا رجلي الطلب بتتحمل انا خلاص انا كده عرفت يا استاذ طبعا ايه الشيء ده وانا عملت كاشر ليه لان قد يكون في خطا في المشغل بتاع التشغيل بتاع كل يعني بص كده انا حصل مره كسر حصل حقيقي حصل واحد كان استلعوش فيلم من شاديس سبب بس حصل خطا في السرب الخطا اللي استغله اللي حصل ان في باكت استامبل وهو عمل اوفر ديكلورايزيشن فالاورجانيزم بتاعه البيس كانت حمض لانما هو ناقص ليها كانها بان باكت كان موجود عنده عدد عنده من انشارت سبورت ايه دي موظف هو مش حصل بقى فوز ديسكريت طيب المريض ده اتحدد هياخد الانتبيوتيك ولو انا قلت ليه ما ينفعش نديله الانتبيوتيك التاني خلاص يعني احيانا مش مهم اعرف اسم الجهاز بتاع المريض انا ممكن عدو من غير ما اعرف هو عنده ايه مش كده لكن الجرثومه بتعمل حالات فرديه بتعمل وفاة. تفن تفن مش جرثومه بتعمل وباء لما تهمل ايه تذكر عن السابع مش عن المريض دي فكره انا هو انا عايز اتاكد ان المزارع ولما تطلع ترني هعمله اعمل ايدنتيفيكيشن عشان اعرفه كنا وصلنا لحاجه زي دي في التريتمنت اند جلوبال بداوا زمان يدوا صدمه دلوقتي الصدفة بدا يطلع منها ريزيستنس ومشاكل كتير طيب بنسلين لما باخد يعدي الباتريين باريع دلوقتي معظم الاوجانيست بنسلين السيستم فبقى عندنا مشكله اخرى بقول لك بالول عنده كومليكيشنز وبيعمل بون ماري ديجريشن طب ما لازم كلورا بنيكول مع بنسل ممنوع دول انت جونست اوعى شيطانك يمسك كوز ما قالبت بنسل لوحده دول بالكل لوحده لما تيجي ندرس على السلمي وحده يعني 19 2 يا الهي سوري ده الرقم ده دي كانت شبه مش ما كلمتكم 40 الاول يبقى ايه يبقى الجينز اللي بنقدر نستخدمها ان ندرس يا ترى مين هو التريتمنت الان اللي هو تشويس هنا جينريشن سيبانوس ده الدريج من طوب تشويس حتى المينجاكس طب هاو تبريفيند بقى لأ المتاحذ الأولاني اللي هو هو تشويس عشان ده اللي ممكن أسألها فيك الدريج من طوب تشويس في هادي المينجاكس هو التنريش ينريش ينسباله سبوري لأي السيف ترائيسه لكن يتفعين دول كل واحد فيهم حصل تي فيه مشاكل حتى تخدهم جرس ترينين عشان أسئل ببعيني سيكيو بس تعالوا نجيب هاو تبريفيند قبل ما اخش في التكسينز ونسى الحاجات اللي وراها اكتبها الاول اقول له ريسبيراتوري سبورت واند ماسك طبعا واتفادى الاماكن اللي تبقى كراودي اذا كان في وباء يعني عشان ادي واحد بما ان ممكن اعمل كيمو فليكس الريفامبسين تاخد الريفامبسين لمده يومين او قرنه 6 راجوزا فكيمو فليكس وارجع بقى اقول له بقى فكسيشن براحتي بقى عملنا التوكسينز فكسين اسمه بايبينان طيب كده يعني ايه يعني ثنائي التكافؤ ده دجرووب مين ومين ايه و سي الاشهر هنا عندنا وفي افريقيا مشهوره وبلشين اسمه تترا فيلا يعني رباعي التكافؤ يعني دجرووب ايه و سي ومعاهم كمان واي و دبليو يعني طب حتعرف تسموه واي اي سي واي ايت واي ايت واي ايت يبقى هو اه واي ايت وهيك ده اللي هو الكوادري او التيترافيلر فاكسين ده معمول من البوليكاكرايت بتاع ال 4 جروبس طبا بالمرة بده معمولة 4 ولكن تقول ان المهمين كانوا 5 عنه ليه جروب بي كابسول مش انكروودد في هذا الفاكسين لانها بورلي الميونجينيك في البلدين ليه؟ لانها معمولة من سهل قسم عشان كده تبقى بورلي الميونجينيك طيب الفاكسين دي عالوه مشكلة اخرى فين الجروب بي مش انفولفت انه مش هيدفكتب في الأطفال هعلم ليه هذا الفاكسين سواء الباي فيلن او الكوادري فيلن مش هيدفكتب في الأطفال الأطفال مش هيدو رسبونس ليه لأ مش قاملت الضعيف عشان الخامة بول ساكرايد بول ساكرايد الطفل لسه بتعامل معها انه طايمس اندبندن يعني لسه الطفل مبادمة اعمل شي ديفلوبينج لانه يقدر ريسبوند للتايمس اندبندنت انش يقعد الطفل سنتين ثلاثه ما يقدرش يستجيب للتايمس اندبندنت انش طب الحل اروح رابط البوليزر قرايه الكبسوله دي بالبروتين كونشن تمام عشان خاطر احول البوليزر قرايه من تايمس اندبندنت الى تايمس ديبند يبقى كده يبقى يقدر يكون بالفص للأطفال الأقل من سنة سنتين أو ثلاثة لمن نعدي الفاكسين للريسك جروبس الناس اللي يهدوا من مشكوبة الفاكسين هم الريسك جروبس زي الأطفال في المدارس عشان انسحام الطلبة في الكليات عشان انسحام في المضربات أو عشان نلطلبة في الكليات الطب دول اسمهم ميديكا او اسموزت ليه المرضى يقول ريسك جروبس لو في حجة او عمر مثلا حيث الناس عالتقوا بكل حالة بمصودة هي بأجيزة حاجة لو واحد جلل ولا مريض ممكن يعيه داته البلد اللي بيسنين اللي بيسافروا اماكن و بيختلطوا بناسه ممكن او يجيروا بحيطة شرطة ضد معلم ريس في جروبس طب يا طرق بكسين ده بيقى بالي تشد ايه و ريس بتتجاهه كم؟ ده ريس بتتجاهه عليه و بيقعد بالد من ثلاث لخمال سنين يعني لو انت الطعام ضد الملنشايت هي ذات الان سي لمده تراوح بين 3 ل 5 سنه كلام سارك حلو في اضر من النسيه مايشيلك وخيال ارايس دي العالي الضغط وشافها والايجت بتعمل حالات كوجيك بايس وحالات الافتراكس وبتلزم تجمع بين صفات النسيه مايشيلس والنسيه البلويه ده جاست دي مش هرسلك على الكوميس النيفتير ايضا موجودة في اسمنا في تماكن مختلفة اشهر مكان موجودة فيه التروت في القرى الكابلي ودفخبات بكتير جدا اسنان مراجئ اشخاص الاثر بنيفتير لانها حشرة نفسها في كل حال يعني لما دور على الكاريير الكاريير من الانجريس فدور عليه واخد ثامل من ايه وعن الكاريير كاريير من الانجريس فاخد ثامل من ايه من ايه زباريس نيزوفاريشال مش مش نسيه لو تمكن يا مدام بتسيه لقيت يبقى مشكلت مفيش يبقى كده بيحمي الاورجانيزم في نيزوفاريشال لو دي ناخد نيزوفاريشال سوا ما انا كده هنلغى الكوميشين النزيره في معانيش كده صح فكتير قوي بتنعني بتروح الفن شو شو صار لا لا جاي اه البيزوفيت كوميشين انا تمام انا مهتم بس اكيد في فيديو ممكن الدكتور بتاع ترجعي لي لا مش في انا كانت بعد النهارده اوكي انا اشكر بس, <تسفح> لا بس افضل بجد ده على الباور بوينت باور بوينت بقى كده في دقيقه ونص وبعدين فكان انسان بس عشان انا مبسوطه حضرتك ايه رايك ايه رايك لو عملتلي معاد يوم يبقى commenced التكفيله شاست ريدين برضه فاضل المركزه المركزه دي بس تاريخيا كانوا زمان بيقولوا عليها نسيليه وبعدين في عالم اسمه برنهام برنهام ده لقى انها فرع شويه عن النسيليه خدها وسمها باسم برنهاميل كذا ثم العالم مورس عمل لها كلاسيكيشن جديد وخدها سمها يعني هي حايله شكلها اتنين ثلاث اسامي قبل يعني هي اللي مكتوبه بتاع عشان زمان كانت ناس سيرة طب والاسم الحي موركسلة طب وبين البنين كان درانهام كده صادر عليها فهتلاقي كنكو سين درانهام اللي ما عينا اللي يسموها يسموه هاته مهم هي بتعمل بتعمل امراض زي انه مقبس مع عدل كونشانتي بايس طب انه مقبس كان بتعملي بتعملي بتعمل ايه كان بتعمل امنيمونيا ويا ربي ويا قلبي هم هم هم بس تشيل بينهم الكونشانتي بايس يعني ما تقول يا ربي بس بس يعني كله ما عدا الجولجت اه نسخن بقى عايزين المايك صوتك صوته ده خلي احيانا كنا عباره عن عجز غنى ها بتجيلي عينك القراني بكير قراني بكير دي جراند بوزيتيف بس الاي بليمورفيك عشان يوم فيه دي جراند في اليكترو باعدكم لاحظها في الديستاين بتاع الدي سي لا شويه صغيرين شويه طول في ناش الاسكوير وان مش كلهم نفس الطول دول لازم طول دي كبير نون بليمورفيك ونون بيبقى مقطعين بي دي فداها شويه صغيرين شويه طول وبغن بيتقاس كلام بوزيتيف داس النايل هومورفيك اتسموا كوريني عشان كلاب شيل عندهم ناحيه سينا ناحيه فيافي وكلاب شيل المزنت امبورتنت ممبر اسم بكتيريا بكتيريا بكتيريا. اللي في عيله ايش كوريني بكثيرا في التيسيريا انه بيعمل مرض التيسيريا كانت فيه ممبرز يشبهوه شكلا هنسميهم ديستيرويد ديستيرويد تمام عشان هيشبهوا التيسيريا شكلا طيب لو تقدين سريعه ممكن اخده جاست ريدي مش هنسيه فيها ايه الحاجه الوحيده اللي ممكن بس عايز نؤكد عليها منها يعني ايه كلمه ترين ترين يعني دبش يعني عنده 1 سمول ال و1 دبرنج لكن بعيد البركرافت ده جاست دي تعالوا نروح دي الكهاني بالتفصيل وهنمس ان بوردر ممبر وناخد المودرش عايزك تحفظ خمس كلمات المودرش اللي هو بنشوفه في, في الموبيليتي عامل كلام بص يبقى دي واحده بس الراجع الاثنين كراب شيب ده معنى العاده اي ثلاثه الارريجمنت تحديد مع بعض الاندس يبقى تشيرنيز دبل اربعه ولما ادخل المترين دول يبانوا بيبقى دي خمسه استعالم نتوقف عشان نفهم لو قال لك يعني ايه بقى اه الكراب شيب يعني عنده وانز اون اند وان دبلينج ايه والثير المسمى بتاع قرين بكين عايش القرين دي ثابت درجه طيب ولو قال لك ليه بيعتير شكل تشيرنيز ليه بقى لأنهم بيبارا ريشت بأخلوط أنجلز أو برني وهذا اللي يمكنني إحساسي لهم سيئت دارة فروح الصين ولو قال لي ليه بالمثلين بلو بيأبير فيه لأن البوليكروب مثلين بلو بلوص بوضوة الورغانيسك البوستيت جرانيولز او الليان ميتا كروماتيك جرانيولز بلون أقمى من بعيد البسرط هي أسئلة جيب ريشو قعد المطلش في الكارشو تراثريستيكس درسنا مع بعض الوقت العملي وشفنا ميديم اسمها لوفلور سيرم ميديم وشفنا ميديم تاني في الباوربوينت اللي طلع على الأورجازم الكرنس اللون هجريو في بلاب دي اسمها بلاد تلو عايز لبن الأورجاز ممكن يدروه على انجليش ال ميديم مثل لوفلور سيرم وعلى فكرة إنه بيحب اللوفلور جدا بيعشق اللوفلور ليه؟ لأنه على اللوفلور الأورجازم بيعطي سابست مورفولشي دايما الواحد اللي حابب حاجه بيعملها بقلبه كده حاببها وحابب اللوحن ده ومبذلوا عليها ويدي لك افضل فلوس عنده عايز تعرف لما بنيجي نعملك الافلام التيبكال الموسيقيه اللي بقى. عايز تشوف بقى البروجريس التيبكال اروح سالو على الميديا اللي هو بيحبها فلما ادوعدت كده على المنظر واخد ترني واصوغه يطلع المنظر ان موسيك تي يطلع نار وبس النار ودخل مع بعض الانجلش شوت ناف شيد وبين انتم على المنظر في اللي هنا ده, ده في الامتحان لان ده التلاق ده في النهايه على طول كده بتاعت الحصه بتاعتي عشان احنا تدخل العملي الاسبوع الجاي لان بعضكم ما عرفش يدخل الامتحان كده خلاص الاسبوع الجاي نزلنا وفي ميعادنا بص خد المواعيد دي كلها رجعوها تاني مين ما عدا الثلاث 4.5 و4 9.5 بس برضه بعيد المواعيد دي نرجع تاني هنبقى هنا الامتحان والمره واللي عايز يحضر اكتر من مره انا وسعيد واللي عايز يبقى كل يوم انا وسعيد خشي اتحت و زي ما اتوقع عملت في الاخراجة خشي اتحت ده ده ده و المرة جاء هم اتقلت نيديا و بوكيبتا بكل حد قوم ايه بس ده اللي قطعنا بس من الفيلم الحد الكارشرة على الوفرر سيرة و على بلد الورد اللوفرر ديه لكي بيست متفرشي والبرد الورد و اختبر ميدا بيه سيلكتر و دي فرانشاب الميدي... عشان انا جيت المعادله يعني كده عايزها لقا لا يعني ايه سيلكتد ميديا يعني الواحد مش يعني لو جاز بروتين ازاي طب ايه اللي في الميديا خلاها سيلكت؟ سوجن بالورايد سوجن بالورايد بنحطه بنسبه كعاده توكسيك الاذر باكتيريا اذا بتدينا بس البداه البروتوب ويكيل قوي يقتل الاذر باكتيريا يبقى التيريد خلى الميديوم سيلكت طب و ميديا الـ Differentials إشان تكون باوربوينت باعتمدها هيعرفه جميعا <تصفيق> عشان الكنس بتاعت الـ Differentials right, لون هتراوح من الغريل الـ Black إشان <تصفيق> <تصفيق> الـ Medial في الـ Differentials لذيب على الـ Differentials يعتبر Selective و Differentials Selective عشان بيها الـ Differentials هينهب القدرة باعتمدها و الـ Differentials عشان الكنس بتاعت الـ Differentials اللي هتراوحه هتلاقي هنا سيما شفت في بوينت الـ Powerpoint لون هتراوح من الغريل الـ Black-Cult طيب كان هذا هو الكرش كنت أقول البرنان سبكتور في نعم هل تريدنا؟ الانتوكسين هو البرنان سبكتور أي سؤال أنا أحط في الورق الناس اللي يجبون لك طرر صورة قلتلك إذا البرنان سبكتور فيه, فيه ناس اكتبوا مشهولين انهم ينولي البرنان سبكتور هي اكسو توكسين لما أطلب منك أتكون عن Viral Factor ده نصف صفحة لقضرة صفحة جيد كلها مطلوبة كلها مطلوب أنك تقول لي Viral Factor هو LX Tocsin مطلوب أنك تقول لي A M Factor اللي بتخلي ال Organism Produced Tocsin هل كل الدفتيرات تصريك أم لا اتنا ليه بدعم LX Test في المحن عشان مش كل الدفتيرات تصريك ليه مش كل الدفتيرات تصريك عشان شرط ان البتيروجين شوف يا علي خلاص يا شباب اوكي بقى جميل بقى استنى ده كده توكيد كده دي كتير ودي كده دي كتير دي كتير دي اكسجيني وديت دي نون اكسجيني ايه الفرق بينهم انا قلت عليها نون النون اكسجيني كانت الكروموسوم بتاعها في امان الله فجونا كان عندها الكروموسوم بتاعها برضه بس دي اتصابت بكتيلو في حقا الديه من ايه بتاعه دوايا الديه من ايه بده من الانتكيتر اعمل سبب نفسه مع الترمسوم اهو انه بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه بروفيش وبقى الدفتير دي ستها ايه؟ الاجسجينك افتيجة بقى مش كل الاجسجينك افتيجة وينما تحصل لهم الاجسجينك سايكل بس احن انا لازم يكون دوايا تروفيش انه هو الديه من ايه بتاعه بروفيش هادي بتاع اول شرط صح طيب دي كانت كوتجنيك طب وايه ايه رايكوا دي عندها بروفيجر او دي لو سينك ار وده رغم ان عندها بروفيجر ما بتطلعش توكسين قوم لقينا بالظبط كده ان في فاكتور تاني لابد من توفره عشان تقدر البكتيريا تطلع توكسين الفاكتور ده هو نسبه الايرن الخالي من الاوكسجين عندما يكون نسبه الايرن عاليه البكتيريا ما تطلعش توكسين إذا ما تبقى نسبة الآية المطيلة يتبع فصل ليه؟ نتبقى ببنى من هنا أن كثير من الآية المعاي بيأكتبية جين داي من الأحمر هكذا الآية الـ F-E أهو الساعة من الحكي يبقى ليه فصل بحي أكتبية جين الأحمر من جين الأحمر يطلع بروتين اسمه الـ Nebrissel Brutine يتبقى لما الـ Nebrissel يبقى تبقى بعمل نجد مع جين الأزرق دي. داي يوجد الجين الاحمر في طلعه بالجين البروتين. البروتين ده بيهبط الجين الازرق طب البروتين الاحمر دوت او الجين الاحمر مين اللي بينشطه وبيشغله الاي من اللي في الاعاده ماذا يع استوي الاي اللي في القلب يبقى الجين الاحمر اللي هو ده هو موجود هو اللي هيبقى ها الهيردج مش هيطلع ان البروتين يبقى اصبح الجين الازرق ده في قر لومينو ديو سيتوكسين وده سؤال دي بيجي وياما اقول لك اتكلم عن التوكسين بتاعك قول المعلومه دي اني اقول لك جيف ريزر ليه التوكسين بتاعش اللي بتجيلها تتعرض بالاير من الليبي عشان توضح لي الفكره ان التوكسين الجيني اللي صور عن التوكسين اللي هو الجروب بي اتش يبقى اندر نيجاتيف كنترول اندر ذا برود اوف ريبريسور بروتين هذا الريبريسور بروتين بقى اكتيفيتد باي اي ار وعندما ال <متخل> IRDL او اختفى انعكس الريبريس البروتين هيختفي الجين هيكون هيطلع التوكسين فده التوكسين دوت كل <متخل> انواع البكتيريا <متخل> بتطلع توكسين الناس الماده يعني بتصرف دفاعي وفيد البيدي اساس ما عندهاش جين بتاع التوكسين وفيد البيدي اللي عندها جين بتاع التوكسين وما بتطلعش توكسين وفيد البيدي اللي عندها جين بتاع التوكسين وبتطلع توكسين واللي بتطلع توكسين دول ثلاث انواع الفيتا لاكتوكسين في الكيمياء كبيره جدا وفي فيتا لاكتوكسين في الكيمياء متوسطه وفي لما هو التوكسن التوكسن البردوست بيه لأفتر في الجريبس الجريبس ديمو مئتا وأكام طبعا في المائة السوبيين البنين في الانتر مئتس كلام مين؟ الكلام عن التوكسن لم ينتهيه بعد التوكسن دوت او التوكسن يعادل عليك بكاتيب الكتبات كده يقدمي المدموع من التوكسن الذي اسمها A B Structural Function وده يعني التوكسن ده لم يتقشي جوه الجسم وخش الوركس نشتغل زي عنده بي صاديونت تعمل بايندين والتباسنتين الاندين زي ايه صاديونت والايه صاديونت لما تخش لولا خلقة اجزات الاكشن بتاعها والاكشن بتاع الاكشن بتاع ايه صاديونت في هذه الحالة اللي هتمنع عن بورتيان سينسز هو تعمل نيكروسس في الافكتت سيسس يا ترى الافكتت سيسس دوني ايش اخدنا زمان ان الاكزوتوكسي سبيسيفك الاند وكل التوكسينز اللي بيعمله فيفر وشو والتوكسيك مايست سيستم اما كل الاستوكسينز دي يعمل اكشن يعني الاكس توكسين بتاع الانفيو توكسينز ده كان يعمل فوت بوليز كده الاستوكسين بتاع البكتيريا بيمول اثنين كسر مني الخلايا بيحرق الكارديو فاسكولار سيستم وممكن يضرب ضهرته ويعمل توكسيك مايكر داكس بيحرق النيرف البريفيرال نيرف والجينيال نيرف صفاته الايه بيأثر انا فرند خصوصا ال9 ترين طيب لما اروح الصفحه الاقي الباثوجينيس يبقى قصه ايه التفكير يا جماعه ده ابرج بلاترا دراكن في على عيني وراسي ينتقل بايدروفيك خلي بالك دائما البودو ترانسيميشن لاي انفيكشن مهمه سؤال الامتحان عندنا اذكر الكوزموجينزم والمود اوف ترانسيميشن المود اوف ترانسيميشن بتاع البكتيريا بايدروفيك L'acute, upper respiratory tract addiction, transmittled by droplet أفتر ما كان يحصى فيه дитерія النيل في الفاريس التروت اللانس النوز منطقة upper respiratory tract الدитерія تمر بمرحلتين تمر بمرحل لوكل باطورشي ثم توكسينيا systemic توكسينيا طب لو كان بصور جيل بيحصل اهو النوك كان قدامك اهو الاورجانيزم اللي موجود لوكال هنا على الكلو طلع التوكسين بتاعه التوكسين دخل جوه الخلايا ال الجوزا بتاعت الدور وعمل لها دمج نكروز لانه عمل منع البروتين سينثيز الجوزا اللي موجوده لوكالي اتضررت يعني الجوزا دي السوبرفيشال والبزور دي يعلمكم ايه ان لما مفيش شغليه مفيش النكوز اللي هي يحصل نكروز الهوست سريع كانه بيحمي كان كان في صاغر حصل عليه بسرعه قافل الصاغر دي فالهوست بيعمل سيتوممبرن كرشن اندلات الرياكشن بنبعث فاجريجن كتير للمكان الفاجريجن بيترس بشكل فابر وول فابر وول ده بييحصل بينه ايه وايت بلت سيلز على, على نيكروتيك ديفرس اللي مادة بقى من خطوام الخلايا على شوالة بكتيريا كدوا بيبوئنتا بليس او محصولين هو الفابرين موخ اللي اتعمل هده بقاسمو السودو ميمبر بيقفروا يقادر انت لوكالي طولي الديسيز زي كنا ميزة طولي الديسيز الاوكاريزم بيقعد لوكال الاوكاريزم مش دي انبيه وبيعمل لوكال السودو ميمبر شوفوا ده برده بيكون في ادره ولو شفته بتاع الصراط صراط مستقيم على ده مش خلاص عشان على لا نروح نفس نفس ااا ثاني ههنا ونعمل تقدر ساعه الممبرين يقفرني لأجراً ولو شفته يعمل rough bleeding cells تمام؟ ده ده, ده اللوقة البسوطة يبقى قادر في مكتبتك ده أول و جنازة يعدي علينا ترتيب الكتابة واللي منكم تكمل معاك طبعاً احنا عدت علينا بعد كده حاجات تانية لكن يترتيب الكتاب ده أول و جنازة و هيعمل pseudo member information ترتيب الكتابة و هتقول لي تطول تستريبتي بكتابة تجد تعمل اكسو دي بيه ينشط بس بعامل لان برين لكن له من برين وانا قصده من برين لا بيتعلاش من برين لكن ده اول جين بيعمل سوتو من برين اهو تمام طب امال السيستم بتعمل التوكسينيا التوكسين يا جماعه اللي بضبط بنروح على الباث ترين يعمل توكسينيا وهناك التوكسين يروح للطال بتاعته زي الهص زي ما قلنا او النيرز يعمل يورايتس يعمل كاربتاكس في دبي الاورجانيزم قاعد فين قاعد لو كده لما اجي شخص اخد دم ولا ما اخدش ما اخدش لما اجي اعمل كالتيفيكيشن اعمل براد كلشر يا كرم ولا معملش؟ ما اعملش ما اعملش لان هنا مفيش دم لان هو يسبع ما اعملش بكتيريا طب وصاير ايه ام اس كيول اللي مره خدع بعض الناس قالك اثناء التديه بيحصل الاتي ها بكتيريا ولا ستسيميا ولا كوكسيميا ولا مش عارف بايوليميا ولا بايوليميا بس كوكسيميا يبقى الورغانيس بقى يخشش الدم ما هي الـ Clinical Fetious المرض يبدأ أبرسترات الـ Threat يبدأ في Throat ممكن يبدأ في الـ Nose ممكن يبدأ في الـ Darius اللي يتكون في الـ Seedomembrane العيان بيجي لك عنده الـ Seedomembrane العيان بيجي لك عنده سور Throat هدي واحد يفتح بغر دي enlarge cervical lymph nodes يخلوا الرقبه عامله زي لعبه الطول الكلمه دي واحده من الاي بتاع الكيسز لو قلت لك طفل جه العياده وعنده بول نيك ابيراس كلمه تخلي السروح دماغ انت فين يبقى عنده لو فري فيفر يبقى تقسمك او ار دي لوك عنده ايه مدار كده ماهوش وردي لون مش وردي يبقى ندور عليها في السنك او ار دي كويس طبعا بيحصل بعد كده الفرشن للهارد والنيرز كارداكس والنايز والحاله ممكن نتايه فيده اللي في خلال ايام واسباب الدثه تكون اكشن اوف ذا مبرين وبيعمل سابكيشن او التوكسيك مايجردايتس اللي حصلت او الفازس والداج اللي يؤدي الى ريستريتوري كي فهو ده البيتريق. البيتريق. هو ده البرين تو ايجستريكشن هو ده السكويش نعم وصلنا ل ديجنوستس مين شخص نعم يس بيدير واحد من امراض البيديا الكالرس نعم الكالرس لحد دلوقتي كده عند البيديا عدى علينا كام ستات ستريا جلاكتيا النوغوكس السيريا وناشيره من الشديدس وده كان ازاي الشديدس لأبراكب دايج مورسس كنها وقفة عند هايشيزة اللي وراها هاي مينة بتقول اسم محمد محمد تقولك عمد اسم محمد اسم محمد اسم محمد اخد ايه؟ قولت من هناك كامل اسم محمد اسم محمد اسم محمد اسم ممبرين حتى فيه دكاترة كده يغسل طامس بكسور ويحاول ينقش كده من القطنة بتاعت السوار ياخد كده حتة من الممبرين او من تحت الممبرين كويس الميكان في الاسوبشي يقول لك حب حول شامل بتاعش المختوتشي الاسوبشن اكتوكسيس اعرف الاسوبشن يا رجل يا رجل دائما بعد السمبر من اعمل طائر اشتكشة حفرة في المية طايلين واسبه واحد في جرام واحد مني طايلين جلو عشان هشوفه خبس كلمات الاربع الاولين جرام بصر بصر لايك وبينقرو عشان نشوفه بينا ادي برديشن مصدر الكتاب هنا على فكره الحته بتاع البرديشن واقع منه حته هو برضو على اساس انك عارفها من الصفحه اللي فاتت ما استقاش الميديا الخاصه اللي بنزل عليها كل تين اه لازم اقوله فاز على الاخرى وعلى بلايص اللي ورايا لكن الكتاب ركز على يقول لك خد بالك روتيني لازم تزرع الضغط عشان تفريشك ده نص ساعه ان اشهر حاله تعمل سورت رود مش الدكتير. الستريت برجس ترى بقى لقينا عند المايك سورت رود اه قد يكون نمره 1 ستريت برجس نمره 2 جايز يبقى بكثير صح انت اه مش انت مركز على الكثير عشان الاختيار صحيح بس ما تنساش تذكر عضلاتك جار طول الشغل ان انها ممكن تكون ستريت برجس طيب ماشي يا محمد نكمل لما يبعت الكل تعمل لها ايديفتكيشن على الرد الرايت بقدر اميز اللون بتاع التون اللي بيتروح من جراي تو بلاك والبريميكال دي بقدر اميز الاسترينز دي المايدس والانترميديت سويج جراي لكن تفاصيل البريميكال دي احنا ومش علينا حلو ايه رايكم ده مضطكم مرتبه بهذا عن الدياجنوستس ولا في حاجه كمان انت عند اي حد انا معرفش الرسم طلع توكس ولا لا انا عايز اطمن ان التوكسجينيك لازم اعمل اوكسيجينيس تيست اللي هي ايه بس اه يا استاذ يا هي الاستس بنرها طبعا تجيب شفناها احنا عامل جديد الطبق اللي بنجيب عليه اورجانيزم من عند المايد اهو واحط فيتتر ديبربر عندي عليه تكون فيتتر ديبربر دي انتي توكسين لو فور الاورجانيزم الاكسجينيك بيطلع توكسين هيتحد مع الانتي توكسين وايه اللي بريزنتيشن لايت لو مش توجيه مش هيدي انتيرسيتيشن مايز يبقى ادي ده الاكسس اقدر انا العب دور كشخصيه باعتبار اني لقيت ادور عليه بقى اني موديل بيغرز اقدر ادور على الجين اللي بيبرديوس التوكسين اللي هو ده بي دي ان برو تحدد جروب ضد هذا الجرو فايروس الجرو فيش وادور عليه دي ان اي برو صح اقدر اقدم مورفيزم اللي لقيته وعايز اعرف الجين ده لاقي على فيش بتاعش مش تاهمين اه بات دي ازازة تشو كالسل من بتاع دي المايو سيزة منذ ذا عيال فالسل وبيبع عليها مونو مونو لير بشكل سيزة اللي هي بصحة طب لو, لو لقيت تكتيري عند المريض حاطط على السيزة لدي امام ايه حطاني لان اذا كان يزب من توكسجينيك مش هيدمر السيزة لان توكسجينيك حيطلع التوكسينيز بموت السيزة عشان كنا زميناها تشو كالسل سايتو توكسيست ممكن اسالك في الامتحان على اربع نقط دول بس ان ريد الفيرنست تيست او التوكسوجينيس تيست اوف ديستري ماذا لو ان المريض سوري ماذا لو ان الشخص ادت لي كارديو مش ديشن ادت لي كارديو قول لي هو السبب اللي هو هترد قولوا معانا اي ديشن عايزه تقولها لي كام ادينا الدراسه لا اول سامبل اسكت من فوق هوش صوره اه هو الويب ار لكن هذا ليس مريض بصوا يا جماعه الكتاب قال لك ان الكاريير بيمشي على نفس اللايس ما عدا ان بقى ما عملتش دايركت ديتكش ف الناس دي تعجيبه يعني اعذاب ففي اللي بيكتب الجمله دي ديجلوج كاريك الجولج ديجلوج كاريك اضطراب في السيم لاينز عايز الكيس 79 اعملش دايريكت بيقولك لا بقى خلاص انا هشد النصف حاجت الاتصال كله على الدايريكت هيبدا اول حاجه سبيس بولك سويتش اندر ذا امبري ما هو ده كاريك ما عندوش امبري يبقى تروي سويتش او نيزر سويتش حلو ها فولت الدايريكت كيتش اللي خش دخلت على الكرش على الرش على الكروت اغيره واعمل على 12 ماشي حلو ايدنتيفيكيشن <سؤال> ادوار الاورجانيزم بلون القرني ومايوكيميكال جميل عند هذا الحد بقى الشيطان يتدخل وياكم مواصفات الشيطان عند بعض الناس يقول له يا بيعمل تريسيدس وعند التاني يقول تريسيدس هي مري ده كانه ده حياله كانه ها يبقى الشيطان على الاقل يبقى ناجح في انه ايه عند بعضه يجاوب غلط وبعضه يجاوب صح اعمل الدست بروتوكسجيسيف ولا ما اعملهاش اعملها حد مسرح حد مش فاهم حد عنده راي اه حد عايز يناقش نقاش دلوقتي افضل من ما تعملهاش في الامتحان وترجع تناقش نقاش يعني هو لو كانت كان ممكن يناقش لو كان في سيناريو كان موعمل العربي ممكن يكون تريليوم ممكن يكون اهو ممكن يكون دراسه بتدينا لايف ممكن تكون ماشي على ستوكس ممكن لازم الكاريوس طب قدره كاري يعني عنده اورganism اوكسجين صح بس مستوى ال ار عند الكاري ده عالي فمش هيقدرش ياخد جواه لكن انا خايف لو اتنقل غيره يعيش ايه ادي واحد جاله الاسكالير عنده اورganism طبعا اوكس ده اللي هيعاني الدكتور طب لما انتراكس ان هو ما جالوش كتير ايه من طاقه البيو عدد الطكس جايس كان كيس وعرفت غلط هقولها لكم حاجه جاي التنجيس وعرفت غلط عارف عباره ازاي الديتوكس الباس ومعاش ما جاش لان حبيته الانتوكس بس ما حصلش البريد راديكيشن اوف ذا بروجريس مش قاعد في زور يبقى قالك كده اذا هقول لكم طب بص يا ه لو مش مقتنع بالكلام الايجابي ده تعال نقول كلام اسالي كده هو لو عنده اورجانيزم نون اوكسجيني كنت اعتبره كارير ليه كنت اخاف منه على مين كنت ادور عليه ليه من الاخر الكارير هو شخص يبدو عادي لكنه بيتكلم بجناز خطير فالجناز الخطير والجزم بتاعك ابص مش هيطلعش ادي عارف ان في ماي ديشن يبقى لازم ندور على توكسين جوز وراحت قلت حاجه بس واكلم نساء محمد يعمل الدياجنوستيك الامراض الخطيره القاتله دايما بيقول ابتدى الاول التشخيص شديك كلينيكال وانز ذا بيزيشن شكل كلينيكال احتمال كبيره لازم يبدا العلاج ولو بعد المعمل يبعت فور كونفيرميشن فلو نسيت تقولك الاول وافتكرتها اقولك الاخر وديهم بقى لما جاي وان تريد انت افتكرتها اهو جريتنج مش ليل الانفزيشن هيعالج امتى؟ بعد الالترينيكال ساسبيشن ولا بعد الالترينيكال ساسبيشن ايه الابراتور ده ايه الانفزيشن بعد الالترينيكال ساسبيشن علم السؤال بغضوبه لسه بيجاوبه مش صح او مش صحيبه مش كده لان ليه بقى ايو كده ليه لازم اجل انتي توكسي اني جتلي بمجرد مشاكل كده كده ابل بس لنا اللاجر زب ابل قبل ما التوكسين يعمل بايننج في التشكل لانه قول اشرح وان التوكسين اسبيك سكشن از ريفيرس فانا بديل التوكسين ان اوردر تونيترلايز ذا فري ان باوند توكسين بيفور اكسبزيشن تو ذا تيشوز نقول مشينا نقول كده خليك مركز في التوكسين وان الاكشن بتاعته ريفيرسبل وان لازم اعمل له الميترازيشن وهو فري وهو ان باوند قبل ما يبقى فيكسد في التشو يبقى هو ده الكلام الشافي بعضكم بقى بيوزين كلام صح بيقول لي لان لأ التومس الاكشن بتاعهم كمان از بيوزيت بايت اورجانس وعشان امنع ديز بروجريشن كل ده كلام حلو بس انا الكات ممكن اقول لك خالص التومس خطير يا عم على عين المصري وبيموت وبيزيد بايت اورجانس ماشي انا حاجي انتوكسل مقولهش لا بس انا بقول انا ابقاد اكتب انا بسأل ليه سرعت ان انا قادية انتوكسل ليه السرعة ولو كانتوكسل بعد ما بيكسل بقدر اعملو نتوكسل قطين على مهلي انا عايز بسرعة لانه once the toxic is fixed its action is irreversible عايز ارحق اعملو نتوكسل قبل ما بيكسل في التشن دي ايجاب تبجيب ريزون الصحيحة طبعا ال- تقصد الاسد بتاع التيفيريا اسبرجيرن موس ما حددناش هيومن انتوكسي لان كده ولا كده التيفيريا الى زوال ان شاء الله مرض مقارن يعني طب بس كده طالما ان متحضر ورس عندك مشكله خطيره المريض ممكن يديله هايبرسنسيفت من الورس البكتيري اعمل ايه لديك هذا الصغير في الشفوي يا محمود مره واحد الشفاه كان ناشستين نقوله السؤال مش سير اطفال انت روحت بيه دلوقتي وايه جابوا لك جاب حاله تشخيره وتاكدت ان هاته اوكسجين وايه بعتها بيه هيعمل ايه المريض قالك هدي له اوكسجين جميل يدي له الهانسوكسين الهانسوكسين تعمله ايه الاول قال له اعمل له اختبار طب حاجه انه يطلع سنس يعني تعمل ايه قالك لا خلاص سنس ما تديلوش اوعى اوعى ده وفراني مين انت خذت خراب وحكامت على مريض انه حيموت حيموه لو سيبتوا هو الدفتير الالفتوكسن بتاعها ما احيطت لها حيموه لكن انا هديره الالفتوكسن احييه من الدفتيره صحي والدكتور صح؟ هادرس السيدي انا بقى اصرف معاه اصرف معاه اولا انا هديره الالفتوكسن دا يموت وبطريقة اعمل اهاله محلول كده وفيرادي والي اعزاوي للدوز كايني بعمله ديسنس فازيش هديو عد هديو عدن السامن هديو كور ايه حاجه المهم ان انا اظبط الهايبرسستيك لكن ما اقدرش اضبط اللي فيا خالص بص يا ابني لو اتفاديت النقطه الاولى وما اديتش المريض بتاع الانتبيوتيك يبقى مريضه مريضه الحمد لله ما عاش ما مشي لكنه قلب كده بلاش مديتولوجي اولا عشان امنع تاكل حنفيات التوكسين والجهاز ده عارف بسرعه عمال يرمي توكسين داخل المعده بما اولى الاورجانزم 2 عشان لما العيان يخف ميبقاش قلق من جسم الى كامل بدي بالسلك والبديل بتاع البوليور فينيول في, في حالات الايه ايه خلاص كده التريتمنت بعمل اسبرادلي سبورت دي حاجه على الهامش يعني المريض اللي ممكن تعافيه أعمله بقى تراثيوستو مني أحطيره في الدليت والإزبارات الى إيه هاولو بريفينت تمت عينوان إيميلي للصدرين دول انت تعرفته خلاص الإيميلي بتتمي بل أنت تقسل للشخص يكتسبه قرون من التقشل أول فاكسين هاولو بريفينت اللي ستيني الحضر فاكسين لو إحنا أنا وقتنا ماشي معاك هننا إحنا بأكين للترديد لو إحنا بلان فاكسين نمر كامل كمانا بحنا نساعد ما بدأنا لا اللي ما بلاش شديني متخخ عامله برشه كراتات ذات الليموني عندها برشه كراتات عكسي للسينون النهارده اهو يبقى ده فاهمنا كده ان الراجل التلاته الليموني التلاته الليموني انا وثاني متخخ يبقى كده احنا عندنا حدين هما حاجه واحده والنشيره من الجديده وان قلت النش متخخ يبقى عندنا حدين هما حاجه واحده كده واه ولا البكتيريا اللي انت قلت عليها الكراني بكتيريا يعني انهم مشتين ايه؟ بالعدة يعني الحاجة عمي العدات ايه؟ مزورين يعني ده الثالث اهو بس التفكير اهنا ده ابدأ بداية مختلفة عندها التوكسن يبقى الفكسين بتاعي توكسويد بزرع التفكيري على خليود ميديم اخليها اتطلع عن التوكسن احوط على الكرمالين يبقى انا شرب التوكسيس دي واحبطها على الانتجنس دي انا حاولت التوكسن الى توكسويد لان يوجد دي كتيره في الصويد سميتوني يعني لو رحت على الشخانه قلت له عايز الديره في الصويد يقول لي ما فيش لوحده ما فيش فخدته بحاجه من الاثنين فخدته بالدنس بس في الصويد فخدته بالدنس والفيرتاس فالشكل بقى يطلع لي كده ثلاثه بريباريشنز مش اثنين طلع لي البريباريشن اسمه جاما دي كابيتال جي دي كتيره بتاعه الصويد ده ليه كان دي بالديت كابيتال الاول عشان ده بيجك ده الاولي للاطفال الكبار اللي ساعاتها اهتم بالدي اس اكتر وتبقى الدي سمول على اله مش نمره 2 ده اسمه تي دي بريباريشن او ادابت بريباريشن طب لو ناوي ادخل الفعال دي كي الشارد دي كي للاطفال مش للكبار يبقى ارجع للدي ثاني والدي والتي يبقى اسمه دي بي تي او الثلاثي كيف بتعدي الثلاثي للاطفال في سن صغير 4 6 ثم 18 ثم بوستر دروس عند السكول انتري يوعده انترا ماسك للمساري قالل بلد السكيليو بتاع البكسين لازم تحفظه تبته صح قديني 4-6-18 سكول انتري طب كل 10 دين حادي بوستر دروس البرتاسس بالكبال يعمل لهم انكبالوك يجبان فيش داعي الطاعة مع الكبال في البرتاسس بالكسين الجد الكبير ده لحد كل 10 سنين من بعد السقول ايه اديله دي دي ولا تي تي اصلا حضرتك يبقى اديله تي دي الكروس كونتا يعني ايه كروس كونتا كده لو ده كده كروس كونتا كروس كده يبقى مؤشر توطيش لو ظهرت حاله في الاقرباء اللي بعدين قريب من الحاله يعني لو ظهرت بس كده زملائك الطفل اللي كانوا معاه في نفس الفصل في لحظتها دول زيهم طول الوقت اتصرف معاهم السكر زمان كنت بديهم ادوسل كباسل انه ما ينزش لكن النهارده طالع كل اطقم الطعاميل دي في سي اديله بوست ادوسل شويه واديله ادوسل طب ما ليه ليه غيرت فكرك عن زمان اصل ما طلعت تخسر في كومليكيشن انا زمان كنت ببقى خايف لو القض ده كان تطعيم اختياري واحد طعم ابن واحد من 12 لا ده دي كده يبقى الكود بتاعها صح انا لما تحصل مشكله يبقى انا متامن ان القدام ده كان طعم يبقى كده بص واحد ولا اثنين فدي لو انت بس زي اللي هيحل الاول بقى ده هيحل الاول بلاش انتكسيد ان انت تحسب بيعمل كومبليكيشنز لانه مش بتاع تحضر دواءس وان ما قدرناش هيومن انتكسيد لحد دلوقتي مش مهتمين نحضر لانه النهارده بقول لكم الحالات عماله تتضائل وقد يكون انقرض بالفعل الاستيريا نعم اتفضل الاستيريا بنحط عليها 4% على القبه اللي بتشرق عليه عليه اجيبها شكل لا لا دي اربع كلمات يا اولاد اول اورجانيزم يعدي عليه في المنهج هو تايل ادي كده الكلمه الثانيه انه ينتشر في الانيمات فانا زودت لكم كلمه بين قوسين انه زونوتيك بيعمل فود بودنج تبادل سيل فود بوزنج وبعض الى مكتبه الثاني اورجانيزم يعدي عليه بيعمل فود بوز بس قبل ما اسيب الكلمه دي اسالك دي فريش هو ليه بيعمل فود بوز لأنه عنده خاصية بيقدر يسكيب الثريسن والهيتن والتراينس ودي الضرق المستخدمة في الفود بروسسيس فقدرما إنه بيقدر يسكيب بروسسيسيق بعد الفود فلو إن الفود دا كنتميليت حياة ظل الأورغانيزم يعيش وصاحي لحد ما نفلعه ويعمل لنا فود بروسسيق دا سؤال في الورق إيه الثريسن؟ ميه الثريسن؟ مونوسائفشن؟ بيقدر تنكر بنيتل في الحالات كثيرة من أول تريس والفود بوزن لأنه بيقدر يسكيب الوسائم المختلفة للفود بوزن تمام؟ الكلمة الغابعة إنه بيعمل نيو نيتل من انتراكس فوقضف إلى مبتبتك الثاني أورجنسي يعدي عليّ بيعمل نيو نيتل من انتراكس طيب قضل لي الثاني أورجنسي في هذا الشابتر الجبان مين الجبان؟ اللي يعتدي على النساء او المواليد او شيوه مش دال ابنالي جبان انه ادو راجل فانت بصدر واحد قوي لكن اللي تشدر على الستان وعلى اطفالهم المواليد الى جبان قال ابنالي منيلا فوجاي نالس وعشان جبان سيرك من واسم بسي حالي مبتدر انو جرانب باليول فاش معاه انو باليول انا مش عارف والله خلينا برك اه يعني مش مهنه مش مهنه بس انا سامع زي يكون نظره كده اللي بيشدد على السيدات ولذلك انا ما يمنيش حتى اشبع سيرت ولا اعرف شكل كلام فاهم ان شاء الله ما كان يكون جرح زي ما يكون يعني ايه كلام فاهم يعني حتى هو بيقول لكم من جنبكم داي المزغ نفس الاستايك شويه بانو في شويه بانو فاير طيب بقى اللي عنده الخاصيه دي انه جرام فاير ماشي عايش دينو بيعمل ايه ما يهمنيش تعال بقى نعرف ان ممكن اللي لنا باشيناليز يعيش في دينو ريكتريجن او يعيش في خزانه بتاعه بعض النساء حلو ويعمل ايه بقى جانشات لما نلكته باسيلاي بيعمل شفت لاكتوب السلائت في شابتة الثمانية شفت لاكتوب السلائت دول كانوا عاملين ايه؟ كانوا بيخمونا من واحد جبان سيدي بس لاي يعني لاكتوب السلائت يطلعوا اسد لما يعرف شابتة الثمانية فلما يطلعوا اسد يخلوا الكارتنينيلا تقق عند حدها لما لاكتوب السلائت ال الكارتنينيلا تزيد ولما فيه تعمل حال اسمها بكتيرة لفاشاينوسيس يلاقي تن تشارج ريحة ووحشة فاول قولة اسمها بكتير فاجينوس طب ولو ما اصابش السبت كده يعمل لها اي دادي يستغلها وهي حاملة ويدرب الممبرين بتاع تلدي يعني تلدي ما فيه الرفشة في الممبرين او توليو امنيو نايتس او يتشكر عليها بعد ما تولد يعمل لها بوست بارتان فيبر او يتشكر عليها جانينها اللي نازل يعمل لها اي دا سبسل تمام؟ ام وتياجنوس جاردنيريلا وباشا كتير الباشا اخد خشاه اسواب بالشرح في وافرد فيلم وحتجي بالفيلم في الداينوس ثاني اورجانيزم يعدي عليا النهارده ممكن احتاج بالدايركت سمين الجمهورية اللي عينته جهاد البدينه الباشا الجمهورية فيوت النيل شكرا يا مصطفى لا فيوت جمهورية النيل مش اي جمهورية والبدينه الباشا اخذ بالك ركز عشان ايه الحتة دي كان بده انك تبقى لماح الفكير البوشاينوسيس اه لكن مش اي جاردانيلا انفكشن المرأة الخاشر هي اللي جاردانيلا تعمل كم والجناد كم تيزيف عنه اصبعها مش كده الوحيد اللي ببتت فيك دارك سبير هو الاولان الفكير البوشاينوسيس لكن يبقى ايه ممكن اضطر الى اتقان شو الايدنتيفيكيشن الحركة دي بصينا نص ليه بتاجي في الفيلم عشان بتشوف ثلاث حاجات واحد الجنريله كتير قوي اتنين بتشوف خلايا اسمها فلوس هنا وزاينا دي كتير في سرعه عيال الاورجانيزم اهو ادي اتنين تلاته بتلاقي اللكت بس المايك يقلب بعد كده ساعتها انا قلت اللكت بس المايك استغل غب في اللكت بس المايك بعد ذو قلت جاب الكلام ده من إيه؟ اجي لكم من الدياجنوز كينه إيه إيه الدياجنوزيس معكوس قلت بس رضاي قلت قامت عمل الفكتيري الفوجينوزيس وانت شوفت الفوجينوزيس يعني ايه القصة حكي نهاية في الدياجنوز هذه الدياجنوزيس في هذا الشاكتر اسمه إيه سيدو تريس هاي دي اسم صعب لو ما حافظوش ما بنزعش منه روسيو بانتيا ماله بيعيش السمك والان بس يخش من على واحد جزار او سماد بيبيع لك لحمه ولا بينظف لك سمك يخش على طريق سكين ابريشن يعمل سكين ليجن يشيل الحمره الالزرز بتاعت الاستريم اللي اسمها ليجن اريسيلاين جميع الحمره انا عايز منك ثلاث كلمات ايه هم الثلاث كلمات لا اسم الجراست اسم الديزيز بيخش ازاي مودو ترانسكريشن اسم الجراست هكتب له الديزيز اسم الديزيز اريثيغلوبين المودو ترانسكريشن ثروسكين ابريشن ده انت قاصر ثروسكين ابريشن في هاندز اوف فيش اند ميت هاندلز تمام لسه الباسالز ما يحكوش اللي بره اللي بره دول مستنييننا دي لا تبقى non sterile في العمل بتاع المختبر احنا بنجهز العمله عادي ما تعالوا ناخذ الباسيلا عندك 5 7 ده سبب حذف الباسيلا عباره عن شكل مورفورمينج جرام بوزيتيف باسيللا دول فورمي جرام بوزيتيف باسيللا يشفنه دو جينيرال جينس ايروبيك اسمه الجينس بارباسيبلاس والجينس الايروبيك اللي هو الجينس بتاع الكوليستريديا ماشي؟ تعالوا نشوف الجينس بتاع باسيبلاس تيكو نبدأ بالملفرجي اللي انا دايما بوصفه لكم انه أطول ملفرجي عرفه التاليخ جعفة دلتم مني أصرع تخيلوا على آخر الزمن هاتك اليوم اللي ده عبر هو هيسرع العمل يخليني اقول الموتورش ده ايه ترينه دول اللي شايفين من بسنه الدراسه العمل يوصل جرام بوز لاش رينج مش النار الرينج انشينج جميل يجمع بين النقطتين زي ما شفتهم في العمل والبار بول ايه النقط دي الاولاني عنده كبسول شفناه في فيلم البار بول الكبسول بتاعه التفسيره انت راس ستيفان ازاي البلان بلو اورجانيزم في بينك باكتيريا ايه هو اللي بيعمل رياكشن ده انا بس بقول للجهاز هو انكيشن بس بقوله بالبوليكرومين في البلو جلو الجهاز بياخد فلوس دي ان ابينك باكتيريا نعم كده بالظبط ده بتاع المشروق بلو اورجانيزم ان ابينك باكتيريا الكبسول بيتكون انفيجو يا محمود يا عبد الرحمن الكبسوله بيتكون انفيجو وباشوفها بالمفيديا نستين والبوزيتيف مفيديا من الاكشن للارجانزم يا فير بلو في بنك او بير في الباك جراوند والبوزيتيف اكشن دكتور ممكن معلش ما جيبلي اللي ظبطها بينها وبين هي دي الاختلافات بينها وبين ال تي في هي دي اللي انا تعاملت في اجتماع النهارده وكل ما اجيب لك الصوره بتاعتنا اقول لك تي في دي الناس بس دي ثانيه ثانيه كانت الارجانزم لونه بينك بس بلوح مرة كده كده تلاقي الـ background blue بالشورة تكون لها بينك الشرطة كاملة بينك وهو هو برق لكن في الباكترات عن دراسة هتلاقي الـ background blue ماشي في الورجانيزم تلاقيه dark وحواليه الـ consultant فبص الباكترات الواقع هتلاقي نوصه غالي وبرقه هو الأحلى ده اللي يميزه عن الـ مش هكده بقول لك يا ضعفة المنفرشي بعد الفيتس بقيما العمل بخير في الدنيا اوضح تعالى انه هادة فكالي عمو بورشي وان كل ما بقول كن ما فاكت ان نشدته نارش بكتامجر جران بوسر باس اللاي الرينج انشين ما نشدته مش, مش, مش كده نامو طيب تبع وانا قد يدي هالولا ما يجي هين اه عنده كابسول لو تفتكره هل تبت شكرا قد تبتلكوا هاي ما عبرين اللقديين فاقريني اللقديين اللقديين ده مين امو اللقديين كبسوله بالسبور طب الكبسوله دي تكونها ايه بتذوب جوه التشو طب بنشوفها ازاي البوليكروم فينيل جلو اللي هو الرياكشن اللي سميناه ده فيد الرياكشن اللي هو البوست بتاعه يبقى ايه دبلوما سيلز في بينك باكترا او امال السبور ما شفتوهاش شفتوها السبوره ساعه بره التشو بندق اولا بالجرام ها لو باين تبان انستينس دركشن اوفر وسنتر نمبر جيم لكن عشان السبوره السبوره بالسبور اثنين بتاخد اللون البينك بلدان بيت ستركشور فيه رو بسير بسير الاسبور بقى تتكون ينفيه ولا ينفيش رو ينفيش رو فيك ولا يجب الشعور لتكوينها وجودة أفشل طب والأجناز من المهم الاسبور تقعد سبور بايرون بسيطة دي حدث ولا حرق قبطو أدبعين سنة كنا الكالشور طب لو تفتكروا قلتلكوا لما طولنا من الخرجي اثرنا في الترشه يعني ايه يلا يا عم هي الانتشار حق اه ايروبيك اه طب وانيروبيك يا سيدي اه ماشي طب وسيمبل ميديا ماشي يا سيدي خلص طب ولو بنعمل يا عم الخلايا على سيمبل يبقى اكيد بلاست طب وعرضها يعمل بولس هو في وقت البيولس شايف شرط شرط معايا في الكيس النهارده اللي على الباور بوينت تاني كان كيس في لما اشتريت كلمه مفتاحيه الراشه كانت جنبها طبق نضع نضع على اورجانيك ميموريتك لأن البسينات أنت رسلنا من يوميتك هيصدهم اروحوا من هنا من النظر والصفات السريعة بتاعه إنه فكرت بقى يروب يجروه يروبك اللي يماشي وقى يروبك اللي هوكيه ابن حلال سهل يجروه على السلم الميت ولو بلادي بقى زيادت الخير خريب حيقول لا ولو طلع على بلادي بقى ده غاية المراد من رب العباد لا ولاحفظ الجميل وما عملش الموزف الفيرنس بكتوس ثلاثه دراسه للبرن سابس بتاعته انت اهميه عنده كبسوله اكسيبشر معموله من بولي ببتيد وليس بولي سكاريد دي احمي الاورجانيزم من الفايروس يعني بيساعده على الانفيجن تبقى مهمه في بدايه الديزيز الستيج كده امال في الليت ستيج يبقى مين المهم التوكسين ويبقى هنا التوكسين هو اللي هيلعب الدور الاهم في الليت ستيجز واحد سالني وقال لي لو السؤال بتاعك هو ايه بتاع عوامل الضموس امبورتنت فيرنس فاكتورز اللي هيس فورمينج اورجانيزم وقبل ما ندخل ضمنهم الباسيلس انتراسس اقول له ان الفيرنس فاكتور فيهم الاهم اقول له الاثنين بس اقول له تعتمد على الستيج الكرسوري الضموس امبورتنت فيرنس فاكتورز في اير ستيجز بيكون سيجنز في ديزيز عشان يقولك بعد انه السكيم كان في السيكتورز لكن بعد كده في الليت ستيجز هتبقى التوكن هو النص امبورت فاكتور عشان هو اللي هيعمل المانيفيستشن تعالوا نشوف التوكن تاني تدخل عادي عليها دلوقتي مش حاضر النهارده دلوقتي اهو من نوع ايه دي استراكشر فانكشن مودل بس هنا عنده في واحده بتحمل اتنين ايه مش واحده ايه بس ها بالبي هي بنكتب انش فور بايند اديت ساعه ريجريشن هو بايند للبوس سيرفر وثمنناها بنكتب اهي اللي بص عشان يبقى مجمعين انا يا جماعه فهمت ان التوكسين ده ما يقدرش يشتغل الا لما البييد بايند والتوكسين يخش الخليه يشتغل صح طيب يوم ما اجيب البي بسين واعمل هنا ترسيم واحيلها كونك عندك انتي بودي اجينست دي كومبوننت بتاعه التوكسين بل تعدمنا عن بلني فأصبح عندك بورتكشا طب قلنا ده الأنجين اللي ممكن نعمل بورتكشا للوص لو نحال تقبيل واحد بل ده الأنجين اللي ممكن نستغيله في الباسين بل ده صابيونت من التوكسين سميناها بورتكتب أنكسون طب قلتوا إيه صابيونت واحدة لو دخل بكتشو تعمل إديمة سميناها إديمة فاكتور بالتالي لو دخل بكتشو استموت الخلايا تعملان كروس سميناها مليتن فاكتور عشان كده قلنا ان هذا التوكسن ينتمي في الـ A-B Structural Function Model of Tocsins اللي زي مين؟ اللي زي الديفتيجة والي زي الكوريرا والي زي الهي طباء التوكسن والإيه كوهي اللي خدناه الريدي كل دول ينتموني نفس العيدة A-B Structural Function Model الـ B for Binding والـ A تعمل أكشب الـ B هنا اليمين الـ Protected Engine والـ A بدل الـ A تهين مين مين ليه ده ولي ديما فاكتور تمام لو هم تحب تعمل تكسين ضد هذا الاورجانيزم تعمل تكسين ضد الكبسول ولا ضد التوكسين ولو ديت التوكسين ضد مين البروتوبلازم بتاعه ده بالكبسول لا سالتك عليا لان الكبسوله بوليموجينيك لان الكبسوله تعدي عليا يبقى بوليموجينيك اه الكبسوله بتاع جروب بي بي ليش خداي النهارده النهارده دول تجمعات ودي جروب بي ليش خداي الكبسوله بتاعها زي الكاس كان طول الميزات ما عطناهاش في تاثير رباعي بتاع الانزيمز وهذه الكبسوله بتاعت انتراسيس بولي ميورجينج أمين دي ميورجيات تعمل لي غير السيتوكسين وخصوصا البرودكتيف انجل هو ده وطبعا المرض ظهر وبطلو يعملوا خلاص التكسين بتاعه لكن زمان لما كانوا بيعملوا تكسين كانوا بيعملوه من هذا البروتكتيف انت تعال شوف الجرانيكل ما انفجيشن اول الجراماتيف ثاني اورجانيزم يعدي عليا سونو لسه ايدي في ستيت لسه هينا في ستيت الصفحه اللي فاتت جرام جراسم زونوتيك يعني ايه زونوتيك يعني برايمري في انتاج ان ويالتقي بالبكتريم اوكيشنالي صح ننتقل من تاني اللي جينوم يخليهم يبقى ان كونتاكت مع الانيمال ده مش بس ازنار ده كمان اكلوبيشنت دي يعني بيصيب الفارمرز البيترينيريز قصارين الرعاه اللي بيربي بي بي بي انيمال يعني الناس اللي لهم علاقه بالاجي اوكي بيصيبني ازاي بطريق من ثلاثه كويس كويس اللي اتذكر بالله علي في كل حصه بتذكر هقعد اقول لكم كلام بالله علي لما اجيب لك سؤال اقول لك منشن ذا كونستيتد اورجانيزم او بينكوسين اس يعني اذا كان هناك اكثر من اورجانيزم اذكرهم جميعا اند زاموت وبينكوسين اس يعني زاموت هرمون تصدر مش يعني اذا كان هناك اكثر من مود تصدرهم جميعا صح لكل من الآتي اسمائه ايه من سؤت اندرس يصعب عليا انقصها لما تبتدي تنزل اندرس صح 100 عندك العيب كده الاورجانيزم الوحيد اللي بيعمل اندرس ومثله البز واخد درجه سؤال صح مونوتراسميشن كلكم بعد تدرس دنيا سنسال في البرمونري يوجا تي ميكانيكال فورس اوف اندرس لكل منهم مود مختلفه سيادت لازم تكتب الترين موز بريز لو سبته واحدة بتنقص بس كودينيس أنتراس اللي هو الماليج نانت بسط طيور عادينا عمس عارف السؤال ده الأقلم يقولي الورجانيس هومن بكتير بتكتب واحد منهم يعني مثلا منشل تخص الورجانيس موفر بلتل للي ديسن بلتل للي بس, بس خط ربع ده بلتل للي بس خط ربع ده بلتل للي ديسن دي خط ربع ده بلتل للي بس خط ربع ده وفلكسينيري وبيديال وصوني والكل اللي كايبين للتراس اللي جاوبين شابتر عشرة وانا حطوم الكوزة ما هيزموشي للا كاتبينوشي للا دي زنت لي فقط انظروا في أتباع البيشيز اللي يعملوا دي سنتاريا تبهم كلهم احسر دي شهده وسائل اللي افترمز درجات يبقى ليه ما عندي ستريم مولز وكثيرا منكم بإنساهم كوتينيس أندرس لما الشخص بيطمن قائمه مع الحيزيز ده او انفكتد انيملز او دير برودكتس او مع السبورز اللي في السويل عن طريق سكن ابريشن الاربعه دول بجدول الجدول. الجدول دول لازم تكتب كلهم الدي دي ان تريبل سنياريو بيقول جاي والصنيع معلش يا دكتور تاني صفحه 61 في جدول لاربع انواع الشجره لازم تكتب كلهم دول كلهم دول نفران causes of bacillary disease ليه أبدا؟ مش جينة جيزيت بباس عشان تسمع على اسم disease تبقى البقائين ما بيعاملوش ها نرجع ملكونا الاصيحة اليه عامة طيب interic fever واحد الدبس لامونيلا طيب يقولها بواحدة اللي انت تحالفتنوا قصديعان وليه؟ والبرة طيب هم بيعملوا interic fever البرة طيب هجدون ان هم فيه وبيمسيه يا اخي من مرض البروسيلا قلنا ابورتس وميدينس يعني لما يكون في اكثر من جريس بيبهم كلهم هنا بقى اللي اكثر مش الجريس يوجد اكثر من موت وميدينس لما في كومين كروس كونتاكت مع ديزيز انيملز او دي انفكتد فيتيرز الجريس بيشجع على سكن انفشن بيعمل امراض زي البسيول والجامره الثابته وده مسمى خاطئ هو كلمه ميدينس ادرك ده الصح واسموه ليه ماليجنس ما تأشتب عن الماليجنس ولا خريصة ولا الداخل هو الوجهاز بمنطب لاي لوكلي يطبع الديمة فاكتور يعمل اديمة فبيعتقد او بيعطوكو الزمان ان الماس اللي حصلة ليه كأنها تيومة فالسما ماليجنس عشان كده الوجهاز ليه تا يعمل اول ايه تبيول او ما تبيول حتى اول تعبي فليويت ولا تعرف شوية عن جلت بببيول تعبي فليويت ببسك لو دي بتبص بس ما بصيون يحصل ارثر والارثر اسود يعمل حاجه اسمها بلاك كشر يبقى عامل زي فوهه بركان تلاقي حته وارمه عامله زي البركان او الجبل وفوقها بتاعته مسوده وبتطلع بص اسمها مليكنا الباصي طبعا سهل جدا ان الجسم ينتشر يوصل للاس 3 يعمل مرحله 6 سي بدل ما كانت كوتينس بس بقت في الدم بتبقى في فيتر 6 سي الممكن لل شخص يقول له تستانى الأنتراكس نعم لما يأكل انفكتب ميت او ميت فرو منفكتب أنيميل ممكن للشخص يقول له بالمني الأنتراكس نعم عندما ينهيز سبور لدن دست يعني التراب لدن يعني محمد التراب المحمد للسبوط ولكن هى فكرة اللى خليتهم يستخدموا الأنتراكس في الحرب البلوشية عنهم ياذي الأنتراكس؟ إحب قاستحهد الحرب البلوشية؟ لانه سهل اعمل منه ايه رسول وانشر هذا الرسول في الانفايرنمنت فيقوم ياخد بقى الانرش اللي هم اللي ياخدوا بقى الانرش يجيله المالاري ادراس وده سيبير فيتا ديسيز هاردو ديجنوست انثركس ببساطه شديده بيعتمد على الفيلم اللي شفتوه النهارده بتاع المكفيلا اندكشن ده بتديكت الانثركس الكبسوليتد في المكفيلا اندكشن في التشو بالمفيد الناشئ ده يخليني اشخص المساله دي طبعا بشكل كلينيكال لان المرض هتجيله فيده بتشخص كلينيكال وديانوز بيتا كونفيرمنت لانك يا اما ديجوالايز تشوف الارجلو جريس البيجواليزيشن بيكون انتشو في البندلش ان انا مع بعض بتاع البوزيتيف مفيد الناشئ اخر حاجه ده في النقطه البزله السيريس وده بيعمل نوعين بولسنج نوع ايميتك و نوع داريال سؤال امتحاد compare between the two forms of the cellariness food poisoning عندي عايز ثماث مرور لو قريبت برغرافين هتطلعوا من تسهولها اليميتك طيب geord incipation building من ساعة عال ست ساعات the real form long incipation building من ثمانية إلى ستتاشر ساعة الزبق هنا HEED STABLE INTIO TOXIC هنا HEED LABILE INTIO TOXIC يشبه مين؟ يشبه الاستاذ الأولاني الثاني يشبه CONCIDERING DIFFERENCES الأعراض فيها بدون الكرام بفي حالتين لكن هنا فيه نوزيا وهنا فيه ديارية المأكلات اللي بيجي معها فول النوع هنا عن طريق الامبرور ريفريشريتد كوب رايس وهنا عن طريق الميل ديش اسالك سؤال محطوط في الورق الاجابه احيانا مش واضحه قوي وبتبين بسوهاه المود الكوزموجرام والمود ترانسميشن اوف باسيلس سيريس بود بوست او اوف باسيلس بود بوست الكوزموجرام كده كتير صح والمود ترانسميشن اجد طبعا يقول ها جعفر قال انجشن قص بص هو اهتم هنا بنوع الاكس وما ليش انا بلعت ايه هو ده اللي ما بيعجبنيش بص انت بلعت رص ولا بلعت مين تشش كده ما يكونوا كويسين لا انت تقول لي كونتينج ذا بري فور يتقسم بليز سامطيرس تحسه جاي ان شاء الله اللي بقى كنا اكل معلم ما احنا طول النهار بنحل معادلات بناكلها توريس كونتيننج ذا ديبرون دي سيلينام دوكسيد يعني ليه ده اللي خفف نقصه من فاهم هنا بقى اكل البروبرتي اوف جيتد رايس فور نيت ديش تكون ايه كونتيننج ذا ديبرون دوكسيد شكرا معلش اتاخرنا شويه كان نفسي اخد اكتر من كده نقص ان انا اللي عادة بتاعديه عشان مصر اللي عايزه نولبعه عشان مصر من قرر يوم سابق ومصر مصر معه